طفل وعفنتي الوحدي بصوابي يا أبو يبيد معي أواجه عتابي ظل طيفك بعيني ولا تشجيني على طي. ليا ظلمة الدنيا صرت ما بين مصابي وأجدك يطحي وسط نار. عفيتني الوححة بصوابي يا ابو يا موعي اواتي اتابي ظل طيفك بعيني واللوعة تشتيني اظل سرانة اليلي بالنحب والنور من الرزي يروح خيالك ما ظل وبد ما يروح تظلي روحي ساكن يا غزيز الروح من ونتي أصحى واصبح زاني فكب عيني واللوعة تشتيني مثل أم الفصيلة فتح وين بالدار على أي دامك الحلوة أهل العبار أنا بسدك عشت عمري يا ابو الظلال في من بعدك ترا وجني الاكدار الفاجعه يا عز والتي فارقتني متروع احيني اللي زي ما يخلص عجيب الصوان يا بو يا بدو وعي أوجعتي ضلطي فك بعدي واللو عاد تشجيني دليلي من في جنتك نعمة على رافضي كسرت أجبج العشواء على جفني أحس ناري دمع وجرأة نجوم اللي أحسها حزن من كدرة نجم السماء نادى. gallini walla شنو قهر بليه للهم وظلمر للحزن دلهم على قلبي sakahu wa natraq ya annik sirat If <tus> I